وَإِن يُرِيدُ أَن يَخْدَعُكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ وَالَّذِينَ آتَيْتَهُ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ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 için min küm maa tan sabırtu yolup maa tan, ve için min küm alfa tan yolup ما كان لنبي أن يكون له أسرا حتى يسطن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآقرة والله عزيز حكيم لولا كتاب سبق ولما استكم فيما اخذتم عذاب عضيم فكونوا مما ظلمتم حلال طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم